وصلها هذا في ساحه يا صلاه الله الجول باسم براك نظامنا شبا طيبنا الفحول القرايا تحت في الذعر كسول واصل وصلها ببادة في السحة يصلوا ويجول بسم برق قبايا اليوم رزي الشعار حن مثل قبايا اليوم فعلين ويقول والفحل جاي مثلهم بكل كل الديار باب شبكهم بطل من خلق بالقفول جعلين سبيلا فعلين ساو النهار هملحل آمیش ما في بنزول یعجب ک و اسعی بن هو عض الفجار افجحل جله هو لیجنب الناس لا وقف ولا من هسار الخشن فی حمک در المهدار میو الطلمه فيه نحذر الغلال لي معزن ورنق وطول وارقوبة حطر له المواطن الكبار البدو فيها داد اهتصى له كل حول تبغي اسلالته من كل صوبه ملك ربعي أهل الوقفات وأهل الفعول محزمي لا حصل وقفه ورده وذا مرجلتهم غريز عادة ما تزول القبيله كبير والفعائي الكبر يعرف الشرق الأكبر الرجال الزحول يبغس كل شمله مع الزهوكار من بني عام من اليوم عصر الخيال تنطح المعتدي لذار عجال مهار في لزومة نشمة طيبين الفحول القرى يحتفظ وليت في ذي اترك لي يا لجة وازم كسول ما لربعه بصدر قيمتر واعتبار الوعد واصل يا مالكين الفحول والله اللي بيت الفوز والانتصار وصلها ببادة في يا صنو اب يا جالب اسم بيرا قبائل يا مرز الشعط حنا مثل قبائل يا فعلن ويقول والفحل جا يا مثلهم بكل الدياط باب شبكه همطل من خلق فايق فوجا علينا في المساوين النهار املاحنا مشى ما في المناكب نزول يعجبك وسع وعرض الفقر أفجح اللامش والعظم جله يهول يجذب الناس لوقف ولا منه سار الخشم فيه من كبر المهادي الميول طول متر من الغرم ما فيه انحذر الغلال لي معزن ورنق وطول وارقوبة وهو المواطن الكبار البدو في هدده تصله كل حول تبغي إسلالته من كل صوب ندار ملك ربعي أهل الوقفة واهل الفعول محزمي لا حصل وكفه ورده وذار مرجلتهم غري زعادة ما تزول القبيلة كبيرة والفعال يعرف الشرق يكبر الرجال الزحور يبغس كل شمله مع الزهوكار من بني عام من اليوم عصر الخيال تنطح المعتدل لذار عجال مهار في نزوم النشام طيبين الفعول القرى يحتفظ تبيذر عذر اترك لي يا كسول ما له ربع في صدرك واصل يا مالكنا والله اللي بيذر وجهه والانتصار وصل هب ده فسح يصلوا ويجال باسم برق قبايل يا مرز الشعاع فحل جا يمثلهم في كل الديار فبشبكهم بطل من خلق بيقفول جعلينه سبيلا في المساوي النهار أملح اللامشة ما في المناكب نزول يعجبك ويسع جبنه وعرض الفقر أفجح اللامشة والعظم جليه يهول يجذب وقف ولا منه سار الخشم فيه ما كبر المهادي الميول طول متر من الغرم ما فيه انحدار الغلال لي معزن ورنق وطول وارقوبة حط طويلة والمواطن كبار البدو فيه هدد تصله كل حال تبغي اسلالته من كل صوب ندار ملك ربعي أهل الوقفات وأهل محزمي لا حصل وكفه ورده وذار مرجلتهم غريز عادة ما تزول القبيله كبيره والفعاي الكبر يعرف الشرق يكبر الرجال الزحور يبغس كل شمله مع الزهو من بني عام من اليوم عصر الخيال تنطح المعتدل ذرع عجال